لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود يعني أولا يجب أن نقل العبارة هذه من, من السنة موجود في كل موجود يجب أن نضحي رأي سبههم منه وهذا يحتاج إلى وقت إذا كانوا معتادين الحمد لله في قلادنا ما يوجد هذا الكلام لكن يمكن يوجد عندكم من دقايا صوفية نوع أشكر نعم لنقدر عندكم الصوف رخيص نعم على كل حال يمكن يوجد الصوفيون إن انك ترى ترى ما في الشاب الجميل نعم موجود هذا يقول لك تجي بعض كبارهم اكثر من حولهم المردان المردان الجميل يقول ان الله ما اصغر هذا اعوذ بالله فرضنا يكون عندهم هذه البقايا من الصوفيه ان الله موجود في في كل موجود قل هذه لا يجوز تقولها لا يجوز ان تقول لكن قل ان الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط لا انا ما اجل ما اجل انا المدير عند ما يستطيع يدبر ولا ولا غرفة الاجتماع نعم مش كان في بعض الحديث هناك بيذكر يذكر يعني في سلسلوات في شطر الليل وفي سلسلوات اخ اخ كبنا شغله بس تحتاج الى تليفون قوي الصوت بعد يعني بعد الاحاديث يقول إن, ان النزول يكون في الثلث الاول من الليل وبعد يقول في الثلث الاخير في الجزء الاوسط في بعض الاحاديث الثلث الاوسط وفي بعض الاحاديث الاخير الثلث الاوسط هو الذي يطابق قول الرسول عليه الصلاه والسلام افضل القيام قيام داوود كان ينام نصف الليل <تصفيق> ويقوم ثلثه وينام سلسة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينام في اخره يقوم ثلث الليل وينام الثلث الاخير كما قال عاشر ما الفيت سحرا الا نائما فهذا الذي يقول اوسط يكون ابتداء النزول من النصف من النصف فيثمل الحديثان لان كلاهما صحيح على ان النزول الالهي اما انه من النصف الى اخره الليل للجنب بين الحديثين بالمقدار أو يقال إن رب عز وجل ينزل مرة ثلث الليل الأوسط ومرة ثلث الليل الأخير هل جزء يقال شخص مصر في بداية في أوصف الليل هل هو يقال يوصل ملائكته أولا لا لا لا هبتا ينزل ينزل هو نعم شخي نوع بعية إما أن تكون الحاطقة والتهديد والنصر التهيد والنصر التهيد قلنا إما لنصر أو لشخص لكن نحن وحدنا أن أبو عز وجل أحكامه دائما ترتبط بالصفات لا ترتبط بشخص بعيد ليداته فنصر التهيد عندما قسمنا وصف شخص قد يفهم الضعب أن الله عز وجل لنصر هذا لعينه لا, لا لا إن قيدناها بالأمثلة قلنا مثل قوله تعالى لموسى وفرون وقوله لنبيه ايه ده بالامثلة حتى ايضا معيته الخاصه بالشخص فيه موسى وهارون ومحمد نيصفتي نيصفتي لا لا فرق بين وصف بين وصف في شخص معين وصف مطلق وصفه نعم هذا اس لو قيد نزل السماد الدنيا هل يخلوا من العرش ام لا هل يخلوا منه العرش ام لا نقول ان ما ادبيا فلا تبحث عن هذا وانا اقول لمن سالني انت مبتدع ما اراك الا مبتدعا واحمد ربك ان اذن لك ان تكتب في الدرس والا لترت كما تردد مالك من سالك كيف الاسلوب لأن الصحابة لما حدثوا من رسول بهذا هل قالوا يا رسول الله من يخلو من عرش أو لا؟ وأنا أعجب أن يتكلم الشيخ الإسلام رحمه الله بمثل هذا ويبحث لكن الشيخ الإسلام مضطر إلى البحث بهذا يعني الناس تكلموا فيه واتبعه على من تكلم به أولا وإلا ما لا تجد حرفا واحدا أن أحد من الصحابة قال هل يخلو من عرش أو لا؟ وحنا مكلفون بعلم هذا لو كنا مكلفين به لعلمنا الله اياه او رسوله فالسكوت هذا هو الواجب لكن اذا ابتلينا فنقول ان للعلماء في ذلك ثلاثه اقوال القول الاول يخلو منه العرش والقول الثاني لا يخلو منه والقول الثالث التوقف التوقف نقول لو اعتقد وشيخ الإسلام يميل إلى أن العرش لا يخلو منه لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثني وقته من الأوقات وقال إن الجمع بين الاستواء والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن وإن كان بالنسبة للمخلوق غير الممكن لأن المخلوق محدود إذا خل منه جهة أو إذا انشغل به جهة خلق منه الجهة الأخرى أما الرب عز وجل فلو قص بالخلق لكني أرى أصلاً أن يطهر اللسان عن هذا الإيراد من الاصل ايش لا يستحون ترى لا تفضلوا علينا والله صحيح كيف لا قال كما الاصل لا هو من المعلوم ان كل وصف يتصف الله به فهو كامل بل بل هو مو كامل بل هو الاكمل لان الله قال ولله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى اما بالنسبه للمكر والخداع والاستزاء والكيد فهذا في في موضعه كمان ولهذا لا يوصف الله فيها على الاطلاق يوصف الله به في مقابله من عامل الله به يقول عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خائنون فكونهم اشاء فكونوا اشد مكرا منهم هذا صفت كمان الان ولله نمه الاعد لو مكر بك عدوك وكنت انت اعلم من مكرنا هذا كمان ولناقص ها كما ولهذا يقال الحرب خدعه وذكر ان علي بن ابي طالب لما لما اراد ان يبارزه عمرو بن ود المبارز أن انبر تعرفون اذا تلقى الصفان نادى بعضهم بعضا من يبارز من اجل ان تنكسر قلوب المعزومين في المبارزه قبل ابتداء الحق فبارزه عمرو ود لما خرج عمرو ود من صفه صرخ قال له البطال ما خرجت لابارس على رجليك ما خرجت لابارس على رجليك فظن عمرو ود ان معه اخر انه تبعه اخر من جنبه فالتفت واذا السيف برقبته نعم هذا مكر ولا غير مكر مكر لكن مكر محمود لان امرؤ وطن اخرجه الى ليقتل عليه في ايطاليا فهمت شئ انهم يكيدون كيدا نعم واكيدوا كيدا في المقابل قالوا ان ماكهم مساسون ايش الله يستهزئوا به يعني مستهزئون بالامام بالله عرفت يخادعون الله وهو خادع لكن انظر قوله تعالى ام يريدون كيدا ما قال فان اكيدون لانه لم يذكر من يكيدون به فهم يكيدون كيدا بالرسول عليه الصلاه والسلام فالذين كفروا هم المكيدون ولن يقال اكيد بهم عرفت فالحاصل يا يا جماعه ان من الصفات التي يتصف الله بها ما لا يوصف بها وصفا لقد بل لا يوصف الا مقيدا مقيدا في المقابل حتى يتبين ان الله اعلى واعظم من هؤلاء <تصفيق> <تصفيق> يا رجل من الذي قال ومن اثاني يمشيت هرو عليه الذي قال عن النفس اتيتوه هروبه تقول ان لم تاتي لا تاتي هروبه اجي اجي اترك لكن خل الاثاق لا وقفه لا وقفه طيب هل قر الصحابه يا رسول الله الحر ولا حقيقه او كنايه عن سرعه الاجابه وانني سان الى الاستجابه لربي لله ناشيا انت يا اخ انا اقول اذا قال الله ورسوله شيئا اذا قال الله ورسوله شيئا فلا تكلم نسى قل امنت بالله ولا تقول كيف ياتي هارولا ولكن الحديث الذي اشرت اليه فيه للعلماء قولات القول الاول انه على ظاهره ونقول هي هارولا كما ياتي ياتي الله عليها على ما اراد ومن ياتي يوم القيامه فسياتي على صفه ما امهر ولا هو الا ماشي والله على ايثك فكذلك اذا اخبرنا الرسول بانه ياتي هرولا فهو ياتي هرولا وياتي هرولا والله اعلم منهم من قال ان هذا من باب بيان ان الله سبحانه وتعالى اسرع الى عبده من عبده اليه وقال ان في الحديث ظاهرا ان في الحديث ظاهرا يا يدل على ذلك وهو قوله من اتاني يمشي فان اتيان الانسان فان اتيان الانسان الله يمشي ليس تكون العبادات فيه مشي يعني لو قدرنا مثلا ان الحج فيه مشي يسعى الانسان من بلده الى مكه وان في بعض العبادات في عبادات المناسك ما هو مشي في الطواف والسعي ممكن هذا في فانا الغالب ان عباداتنا فيها مشي الانسان اقرب ما يكون من عبده وهو من ربه وهو ساجد وما ذلك وساجد ماكن في في الحديث قوله قول اننا نجليه على ظهره ونقول كما قال الله عنه كما قال رسوله ربك ونسكت والقول الثاني نؤوله بناء على ان فيه قرينه تدل على هذا التفسير نعم تعالى وهو شديد المحال فقيت صواعق رحم الله تعالى يضرب في هذا المكر الله تبارك وتعالى بهذه اله وهو شديد المحال نعم اعتبر بعض المشايخ صوالح في الجامعه انما اكثرنا الشكه مقيده المكثر فيذا الله يقول لله مثل الاعد المثل هو الصفر خلق ان يكون مثل لله الا اسفار باسم لهذا ما قلنا المتكلم والمريد وغيره قال هذا قال بعض المشايخ نقول وينصر وينصر الله نقرأ هو ويقال له وصف جديد لانها في نفس كما هو ظاهر في المشاء فهو ما ما الجواب على رشيد بن يوحان طيب اما قول رشيد بن يوحان فانه فان هذه الصفه ليست وصف المحال وصف شدته في محله وصف شده المحال في محله يعني اذا كان المحال صفه كمال فهو شديدها عز وجل مثل قوله ويمكرون والله يمكر الله والله والله في المكر وقول بل الله اسرع مكرا ففلا اشكال فيه لان هذه صفه للصفه شديد المحال فهو وصف للصفه التي هي المحال والمحال ذكرنا انه لا يوصف به على الاطلاق فقد قال الذين قالوا انتم اهل السنه تقولون نثبتها من جهه من جهه كامل فقط فقال بنقضها بشكل مطلق وذكر هذه لا ما في هنا لان الاهل قبله نفس الكلمه اللي قبله في الايه وهم يجادلون في الله وهو شديد المحاجج مجادلون في الله لا شك انهم يتحيلون على كل ما يستطيعون او بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله ولا بد ان يكون فيهم مكر وشرف تريني النص في هذا لابن القيم نعم اما القول السابق هذا ليس بصحيح ابدا كل من اولا من ادعى نسبه شيء الى الى شيء فلياتي بالدليل يطالب بصحه النقل ثم اذا قالها شيخ الاسلام لا بد ان يكون هناك قرائن تدل على انه قيدها بشيء لان المعروف من حاشيه غلسان انه يتقيد بما جاء في السنه او القران لكنه ليس معصوم فلا بد ان يكون هناك قبل ان يكون قبل هذا كلام موطئ لها او كلام متاخر مؤيد لها الحسن وتعالى يعني معناها واضح من الحسن اسم تطيب لكن لماذا المسلم المريد ما جاء عنهما من اسماء الله والمخرج على نفس الشبهه يا شيخ هو المتكلم ما جعل اسم الله هو والمخرج نعم المخرج يظهر به الاداء ومظهر القول يحتاج الى ان يرد عليه بما هو اقوى والكلام مطلق كما تعرفه على كل حال قد يكون عن الكلام قوي ورجئ بليغ غير بليغ حسن غير حسن فلذلك لم يصد الله بالمتكلم على إطلاق لكن يخبر عنه بأنه متكلم ما يخالف لا يخالف لا يخالف لا يخالف لا يخالف لا يخالف لا يخالف لا يخلصها لا مهو اسم هو سيفة سيفة هي دوجة المقتضى والأخ ما سأل عن المكر هو اسم ولا لا يستعلم بعض الأشياء التي لا تطلق على أنها اسم لا لا لا ليس باسم له وصفه طب وصفه ها؟ اوكي؟ ايه لوت انا والله يعني تحقيق العقيده اهم عندي من كل شيء يعني لولا متسفيد ابن هذه الاجازه الا بعض الاشياء اللي في قلوب بعض الناس لانه يقرر عليهم اشياء احنا ما درسناها وكما قلت لكم وانا احرص يعني اعتقاد ما استقيم ان نكون تقريري ايها في باب العقيده لقواعد قواعد لان الكلام على كل صفه يمكن حجها يطول لا تحب ان يكون لدينا قواعد مهمه وان نعرف ان طريق الصحابه رضي الله عنهم وائمه الامه بعدهم هو الادب الادب مع الله فهمت وما عرفنا نعم هذا صح ما يبان بس في جزء من المحاضره ها هو اولا لا بد ان نعلم ان كل شيء يتعلق بارادته ومشيئته ووصف بذلك فهمت وان الفعل جنس يدخل تحته انواع والانواع يدخل تحتها احاد فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام النزول الاستواء الرزق الاحياء الامات هو جنس يشمل كل فعل صدر من الله عز وجل هذا هذا الجنس يكون فيه انواع الكلام انواع خبر استخبار امر نهي هذه الانواع ايضا لها احاد اعطيوا الصلاه هذا واحد اتي الزكاه هذا واحد وكله امر فالفعل يعني اثبات الافعال واسع الان كثير الشيخ المصري يقول ان الصفات التي سمى بها الله عز وجل هي صفات ذاتيه ان كل صفه مستخرجه من الاسميه صفه ذاتيه يمكن أ... ما الان يم... ما استطيع ان اجيب عن هذا احتاج الى تامل نعم لان الخالق من صفات الخلق والفرق صفه من فعليه يعني كون الإنسان لا يمكنك ما كان خبراً سواء حاضر أو مستقبل هذا أمر واقع يعني لو قيل لنا إن الإنسان يكتب كتاب في أمريكا مثلا ويرسل الكتاب بلحظة إلى هم في القصير هذا ما يسير وش اللي يجيبه؟ معنى يطير أمامه جبال وأمامه دور وأمامه أشجار وش اللي يجيب ورقة تجي معنا هذا ما يسير نعم ما ما يصدق كذلك ايضا لما قال بعض الناس قال قائل منهم اني كان لي قريب يقول اانك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمجنون قال هل انتم مطلعون فالطلع فراه في سواجحي قريل راهم في سواجحي في وسطها في قرارها قال له تالله انك تله ترجين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحظرين يعني من يصدق ان هذا في اعلى العليين وهذا في اسفل السافلين ويخاطب يخاطبه الان وقع من صنع الانسان في تليفونات الان يرى يرى المتكلم فيها صاحبه ويخاطب بل يعتقدون مؤتمرات ونتوااج على الهواتف يضعون شاشه كبيره وتخرج الناس منه. هذا في ألمانيا وهذا في أمريكا وهذا في باريس وهذا في الألدى ما نصدر ألا كل حال أهم شيء أن نقول الرب عز وجل شأنه عظيم كبير فوق ما نتصرف ما نتصور ما, ما يمكن أن نقيص صفاتي بصفاتنا بوجه من الوجوه الرب يجب أن يكون في, في القلب تعظيم له لا يسوي أي تعظيم ولا يسويها أي تعظيم هي المسألة قياسية حتى تقول مثلاً هكذا وهكذا كأنما الله تشرح الله عز وجل وشن أصابعه هل له أظفار هل له شعط أعوذ بالله نسأل الله العاف نسأل ما هي هينا يا أخوان في جانب العربوبية ما هي بهينا هل أحد يخلق مثل نجمة من النجوم أو الشمس من الشمس أرسل أغمار صناعية إلى الى ما لا نهايه له وعجز ان تمكث ولا 50 سنه فهذه لا لا تحاولون ان تقيسوا الخالق بالمخلوق باي حال من الاحوال من أ... من نحن خلق الانسان ضعيفه عليه ان يصدق بما بلغه وان يعرض عما لم يبلغ هذا الواجب حقا ولو حاولتم سوى ذلك ستضلون انا ما عندي لكن بناخذ الدرس الفراغ ما يخالف نقول ان دل عليه دليل صحيح فهو متعين ومحمود اما التحريف فمذموم مطلقا فما هو الفرض اذا سند التاويل الى دليل صحيح شرع فهو حق عرفت ولكننا نقول ليس هذا تأويلاً في الواقع بل هو تفسير وأن ما زعم أن الظاهر فيه خلافه فهو كذب وأما إذا لم يدل عليه دليل فلا صح أن نسميه تأويلاً ولهذا نرى أن من سموا أنفسهم من التأويل أنه غير صحيح لكن تسموا بأن التأويل تضيفاً للموضوع الذي يسلكون أو للمنهج الذي يسلكون وحق ما يصفون به أن يقال هم أهل تحريف طيب مثلا قال قائل ان قوله تعالى تجري باعيننا اذا قلنا المعنى انها تجري ونحن نراها باعيننا فهذا تاويل نقول مو تاويل لان هذا تاويل بناء على انك فهمت ان السفينه تجري في جوف العين وهذا فهم خاطئ ولهذا وليس هذا مثل الايه ولا تفينه الآية بأي حال من الأحوال فأنت ادعيت أن هذا التأويل بناء على فهم والباق في قول التجري بأعينها للمصاحب يعني تجري وعيني وأعينها تصحبها أرفت ومثل أيضا أشياء كثيرة من هذا النوع ذكرنا منها طرفا في كتابنا القواعد المثل يا سبحانه واسماؤه الحسنى الخمس انتهت خلاص بسم الله الرحمن الرحيم ان هو الذي كان ربكم تعالى قد كان بما يريد وهو يهنئك ان الى ذاته تعالى نوات قويه يقرض بها مراده ويجعل ان يكون محبوبا لديه ولي هي التي بعلم المشئه كقوله تعالى ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وشرعية لا يلزم بها أقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ونؤمن بأن مراده القوني والشرعي تابع لحكمته فكل ما قضاوا قوناً او لعذب نبيه خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة سواء سواء علمنا منها ما, لا ما نعلم او تقاصرت حكومنا عن ذلك أليس الله أحكم الحاكمين ومن أحسن ومن يوكنون بسم الله الرحمن الرحيم هذه لا يكفي في الإرادة يقول نؤمن بأنه تعالى فعال لمن فعال لمن فعال لمن فكل ما أراده فعل عز وجل لا يمتنع عليه شيء والمخلوق هل هو فعال لما يريد؟ لا قد يريد الشيء ويعجز عنه وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه فالمخلوق ليس فعال لما يريد والرب عز وجل فعال لما يريد كل ما أراده فعال وهل يسأل عما فعل؟ قال الله تعالى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون ومعنى لا يسأل أنه أن كل ما فعله فهو الحكمة فلا يحتاج أن تقول فعلته عبتاً فل هو الحكمة ولذلك لا يسألوا عما يفعل أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل لما فعلت هذا فعلته لكذا وكذا وقد, وقد تكون هذه الغاية مذموماً طيب فعال لما يريد إذا قرق هذا بالنسبة لما لم يكن فيكون واضح يعني يريد الشيء المعجوم فيكون لكن إذا أراد أن يعدم شيئاً فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد نقول نعم لأن الإعدام فعل داخل وبدعه ونؤمن بان اراده هو تعالى نوعان نؤمن بان ارادته نوعان وهنا يقول القائل ما الذي دلنا على انها نوعان الجواب ان كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء يعني ان تتبعنا ايات الاراده فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين اولا اراده كونيه يعني اراد هذا الشيء كونا يقع بها المراد ولا يلزم ان يكون محبوبا هذه الاراده الكونيه الاراده الكونيه يقع بها المراد ولا قلت وهل يلزم ان يكون محبوبا لا قد تكون فيما يحب وفيما وفيما لا يحب مثلا المعاصي معاصي الانسان هل هي مراده لله كونا نعم مراده كونا هل هي محبوبه لا الطاعات إذا فعلها العبد مرادة لله كونا وهل لها محبوبة نعم محبوب إذن الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلف لأنه فعال لما يريد الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون المراد بها محبوبا إلى الله عز وجل فقد يريد ما لا يخب اعفو مننا طيب فاذا قال قائل كيف يريد ما لا يحب هل احد يجبره لاننا لا نرى احدا يريد ما لا يحب الا مع الاكراه صح ولا لا قلنا لا مكره له لكن نريد ما لا يحب لمصلحه فوق كراهته لما بما يكره يريد ما لا يحب لمصلحه شارك على ما افتدت كونه يكرهه الله عز وجل ف كفر كفري مراد الله عز وجل مراد الله عز وجل ولولا ذلك لانفطت الحكمه من الخلق كله فالله تعالى هو الذي خلقكم ايش فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا الاختلاف لا بطل الامر والنهي ولا يمكن ان يكون الامر والنهي ساريا المفعول مفيدا الا باختلاف الناس الى مؤمن وكافر وعاصي ومطيع انظر الى قول الله تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم اي وهذا الاختلاف خلقه وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم مليئه من الجن والناس اجمعين ولولا ان الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمه الله بملئ جهنم من الجنه والناس اجمعين صح يعني لا يمكن ان يدخل الجنه من ليس من اهلها قصدت اي يدخل النار من ليس باهلها ما ادري واضح ولا واضح طيب الان الاراده الكونيه يلزم بها ايش وقوع المراه ولا يلزم ان يكون محكوما لله عز وجل ولذلك نرى المعاصي طاقه من بني ادم كفي قام بن ادم وهو ليس محكوم لله لكن هل وقع بارادته او باغ الاراده بارادته اوراد على هذا اشكالا وقلنا كيف يريد الله ما لا يحب ما لا يحب هل لله مكره اذا كيف يريد ما لا يحبه قلنا الجواب انه يريده لمصلحه تزيد على كراهته له او على ما فسرت كراهته له ومن اعلى المصلحه ان لا تكون حكمة في خلق الخلق لولا هذا الخلاف ما كان للخلق فايده لانه لو كان الناس كلهم امه واحده يتميز المؤمن عن الكافر لما يتميز فكلهم مؤمنين كلهم مؤمنين كلهم كافرين كلهم كافرين لا يتميز المؤمن مكافر الا اذا كان احدهم مؤمن احدهم مؤمن والاخر كافر ثم لو كانوا على امه واحده وهي الدين فاين اهل جهنم يكون خلق خلق جهنم عبثا بل وخلق الجنه عبثا لانهم اذا كانوا كلهم على ملة واحده فانه ليس من المعقول ان يشد واحد ويعصي على كل حال اراده الله الكونيه تكون فيما احب وفيما كره ولما قال رسول من المعتزله سبحان من تنزه عن التحشاء سبحان من تنزه عن الفحشاء ترد على قول من يقول ان المعاصي تقى في اراده الله والصواب أن يقول سبحان من لا يأمر بالفحشاء هذا الصواب لأن الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء أما لا يريد غلط قال سبحان من تنزه عن الفحشاء يريد أن المعاصي تقع بغير إرادة الله قال له الصلي سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء وهذه رد جامع عليك ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول إن المعاصي تقع بغير إرادته إذن كان في ملكه ما لا يشاء سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء فقال أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى يقول المعتزل أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء هذا اراد مفحن يعني اذا منع عن الله الهدا ولا لم اهتدى وقضى علي بالردى بالهلاك احسن الي أم ما اساء وش دعوه من احسن من صالح يقضي علي بالردى ويمنعني من الهدا ويقال احسن الي فقال له السني ان منع كما هو لك فقد اساء وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والهدايه فضل من الله ياتيه من يشاء ارايت لو كان مثل 10 فقراء صافين يريدون النوال منك فاعطيت خمسه وتركت خمسه هل اسأت الى الخمس الاخرين الذين لم تعطهم ولكنك خصصت الاخرين الذين اعطيتهم بفضلك فاقم الرجل و القم حجرا ما اجل تستطيع يقول اذا عقيدته ان نقول ان اراده الله الكونيه جلزم ايش وقوع المراد بها ولا يلزم ان يكون محكوما الى الله وانظر و... الى أمثلت... امثلتها نعم وهي التي بمعنى المشياء يعني الاراده الكونيه مرادبه تماما للمشيئه طبيعه الاراده الكونيه مرادفه ايش للمشيئه فمعنى اراد اي شاء مثال ذلك قوله تعالى ولو شاء الله ماقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد شفت ما اقتتلوا ولو شاء الله ثم قال يفعل ما يريد اي يفعل ما يشاء اي يفعل ما شاء والاراده هنا كونيه لان اقتتالهم ليس محبوبا الى الله وكل ما ليس محبوباً إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية طيب وقال تعالى إن كان الله يريد أن يغيكم هذه إرادة إيش؟ ليش؟ لأن الله لا يريد شرعاً أن يغي عباده بل قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها الا محبوبا لله اي لله اذا عكس الكونيه عكس الكونيه اجيوا يا اخوان نعم عكسه تماما لا يلزم بها وقوع المراد بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقصد صح و ولا يكون فيها الا ما حبب لله لا يمكن ان يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه ابدا بل ما كرهه الله حرمه له عليم مثال ذلك قوله تعالى والله يريد ايجوب عليكم الاراده هنا اخاي هنا سحلم ذات ارفع يدك شرعيه طيب هذه شرعيه والله يريدها يتوب عليه لانها لو كانت كونيه لازم ان يتوب على كل الناس اذا ان الاراده الكونيه لا بد من وقوع مراد بها ولو كانت هذه كونيه لا لا لك لكان الناس كلهم قد تاب الله عليهم لكن يريد اي يحب ان يتوب عليه وهذا ايضا والميزان لارادته الشرع... الشرعيه ان تحل ان يحل محلها ايش المحبه ليكون بمعنى المحبه فالمحبه والاراده الشرعيه بمعنى واحد والمشيئه هو الاراده الكونيه بمعنى واحد طيب ناخذ امثله على هذا كفر ابي هريره مراد ولا غير مراد مراد ايه السؤال خاص مراد بتاعه مراد اسالك ما اسلك باي اراده هل هو مراد او غير مراد طيب باي نوعه شيء الكوني ماذا تقولون مراد بالاراده الكوني الينا هي غضوا وكل ما وقع وهو من رسول الله فهو مراد الاراده الكونيه طيب ايمان ابي بكر اشارات مراد لله لا شك وقت ها اي الارادتين خطأ. خطا اي ايش رايك خطا مراد بمعنى الخط اي اي اراده ايمان ابي بكر مراد هو هو مراد هو مراد صار لي ان الله ساي يا جماعه طيب لماذا قلت في الاول خطا لانه قال كلاهما والصواب كلتاهما <تصفيق> عرفت لو قلت بالارادتين سلم لكن اردت شيئا و يكون بعض الناس ان الغراب اراد ان يقتدي ان يقتدي او يقلد الحمامه في مشيته في مشيته تعرفون الفرق بين مشية الحمامة ومشي الغراب فأراد أن يقلدها حاول حاول عجز لا يكون مثلها فأراد أن يعود إلى مشيته الأولى فإذا هبط المثل في قيل في المثل ضيع مشيته ومشية الحمامة أين طيب إذا آمن أبي, أبي بكر يا أخ محمد طيب بالارادتين نعم بالارادتين جميع الكونيه والشرعيه طيب كفر الكافر نعم كفر الكافر المراد في الارادتين الكونيه طيب ايمان الكافر يعني اراد الله من الكافر ايونه لا اضرب كليهما رتب ثلاثه بالله عليك ماذا تقول ايمان الكافر مراد ان في اراده الشرعيه وليس مرادا من الاراده الكونيه لان لانه لم يؤمن نقول إيمان الكافر وهو لم يؤمن على, على كفر نقول مراد بالإرادة الشرعية لأن الله يحب منه أن يؤمن ولكنه لم يكن مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم لم يقل صح طيب نأخذ نمشي الخلاصة يا قرآن الإرادة الآن تنقسم إلى كم تليل تتبر إرادة كونية وهي التي يقع بها المراد وتكون فيما يحب الله وما لا يحب وترادف لفظ المشيئة الارادة الشرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا فيما كان محبوبا لله وهي ترادف المحبة ولذلك غريب ان لم نذكرها لكم في في, في, في النصوص الثقل كل عندكم ما فيها وهي بمعنى المحبة نعم على كل حال هي بمعنى المحبة وربما تفهم من قولنا ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا مثاله والله يريد أن يتوب عليه هذه إرادة الشرعية لا كونية لأنها لو كانت كونية لتاب الله على على جميع الناس ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته هذا أيضا مهم ما اراده الله تعالى كونا او شرعا فان الحكمه تقتضي لان مراده تابع لحكمته وجنين ذلك قول الله عز وجل لمن شاء منكم ان من يستقيم لا قول الله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ففي هذا اشاره الى ان مشيئه الله تابعه لحكمته فاذا نزل المطر وصار فيه فيضان عظيم هدم الدور واغرق الزرع فهذا لا شك مضر علينا فيه. ظاهر مضر لكن نعلم ان الله لم يقدره الا ايش الا لحكمه اذا حصل حروب طاحنه افنت الحجاب وايتمت الاطفال وارملت النساء فان نعلم ان هذا بقراء الله وقدره ولا شك ولكنه صار قدره قد الله لحكمه حكمه قد تظهر لنا سريعا او لا تظهر لكن نعلم انها لحكمه اذا اوجب الله علينا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم فاننا نعلم وان كان القتال كرها لنا ان فيه مصلحه ولهذا قال عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والمهم أن تعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه إيش فهو؟ لحكمة ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعب قال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وقال تعالى: "وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا" ذلك ظن الذين كفروا، وويل للذين كفروا من النار. فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل من العالم العلوي والسفلي من الناطق وغير الناطق من المتحرك وغير المتحرك من النامي وغير النامي فإنه ايش؟ بحكمة. لكن هل يلزم أن نعلم تلك الحكمة؟ لا يلزم نعم لا يلزم لان قصورا لان عقولنا اقصر من ان تدرك حكمه الله عز وجل ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاه والروح التي بين جنبينا والتي نموت بفقدها وهي اخص شيء بنا وادنى شيء الينا لما سئل سئل نبي ماذا قال له قل الروح من عند ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا كانه يقول ما بقي عليكم من تسلوا الا ان نروح ما اكثر العلوم التي فاتتكم وهذا صحيح فاذا يجب اخواني ان نعلم علم اليقين ان الله جل وعلا لا يقدر شيئا الا بحكمه حتى وان كان ظاهره انه ضرر علينا فهو الحكم فمثلا الفيضانات التي دمرت البلاد أغرقت السوء هدمت البناء اهلكت المواجع اهلكت بعض الناس مكروه لنا لكن له حكم الذين قتلوا في هذا شهدا الغريق شهيد اليس كذلك الذي يموت بهدم شهيد وما اعظم الشهاده الشهاده تساوي كل الدنيا كلها ايها الاخوه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 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف